أول بدء كلامي قبل ما قول ألف بي أطلب ربي ياسوع وأشوفه حلنجي أفرح أنا بلؤة قدسنا يكون معا اسمع قلبي مجد ولساني قولوا ويا كانت أسرار في حياتك تسمع البر بنشوفها قدامنا خليت العقل أهضر وحلنا يام بابونا بتشفلنا سطر إزاي عشت غريب كل حياتك يكون الخشوع السن صار جنبك لا من الصلاه الرب تكون في ما ويهرب حلا فايه ومن اللي في ضيا يستورني واكون انا مش يا رب ماليش حديسي وك يسمع لي تلبيتي ايه بلني اعيش معك واعطي يا رب الهربة يلا افتح لي الباب من غيرك يشبعني انا دايه مالي صحابي غيرك وانس ارعاني واحفظني انا هعيش لك حميس انت فوق العلي وانا في الصحرا جليس القى خلي باليك مني يا ام النور انا عبد الابن يا بو من الظالم لي يبقى نصيبي في كل وقت وحد يرسمني من خطايا ويسئل موحى زين زنبي عازم كنت بقى ترفل ما ينسى ضعف أخويا اللي يا رب هو منو صدمنو ولا صل دال من اصل زي ما قالوا من امس يا رب انا انت كل إنسان ما بقتش غير عندك بالضوب ولا وقرك يا من متحنن سترك واجعل لي مكان الزندة دي هو كلامك يا مو عند انت وعدك صادق هيا كان المسكين قل لي بنعمتك انت الله الأمين انت عندك في كير حزين وانا مشغول عنك وانت اتطور علي انا المعلوم سامحني انا الخاطئ بك اسر المسلو ارسملي طريق وياك امشي زي ما تقول الشيء شهد مقرار اللي يعيش معك من يوسف جمالك اللي شاهد البريه معايا وين شفت ابن حدا اعلى بيه وطير ملكني في سمواته الصح صادر لي اكل القبهك يا قدس ونفسي تنتظرك وخلاص قدرك يا حنان دا العالم كله قنين ما فيهوش اي ضمى دائت في يا عندك وحدك امان سددتي لي الدين بديون انا للديان افضح كل عليا يل التجربة طويل شاركني في قلال في كل حين يا انا اللي وتبني اكون شاهد في من مع end, I can't سعب عليك حالي بعدي لي يا ريح تهز النخل العالي غالي بقى انا غالي من غيرك يهنالي قبل ما اطلبت في موحة اه امالي بكل حين يا جبلة الطعزي والشكر سماوي ملك مبتسم بسبحك على طول وأنا سببح هنا قلبي في ويقول أنا أبدين أنا أنا طرب يا ربي رفعت للسماك كم لي يا سين غربتي بسلام انت الكل بجعب بمكتاني بمزقني بالدمان اللم لما لمتني أفكاري إن مشيت فصرخت أنا ضعيف وركعتي وصليت أني ربي حيرا وعمري في مشاكت أرسلي ملاكو كلمني فتعزلني من يبقى معك ويحتاج لي اللي يطلب بإيمان يبقى سترك وحمك ما لش غيرك يا رب اسالك واتركك ما تحوجني لغيرك نحتاج أنا لرضاك يا انا شوف النور اشملني برحمتك بحبك قلبي مأصور جدي لهي بالآتر حوطني زي الصد مهما لا عاد وقوي انا بكربي ربي منصور انهيك يا رب ويوم ورا يوم بيفت ناظر امت المنّي والأمر إن ووحدي عايش ولا حد عليّ هل سلمت حياتي بيك انت الكل في الكل في يوم جالي وخفّط عليّ أبو الكل عرب لي كيتي معا حكّينا بنا يا رب جعل في كل مكان موجود دايماً موجود على مر الأزمة ينفى مولا حلوة سرتك على كل لسن من يقدر يوصى ولا يبقى له عنوان لتنسى اشفع في أولادك اللي أخدوا رسمان وكل من جالت وطالب ما عمتت اقضيلوا مطلبوا وما تحريموش منا لأيام بقولك في ملكوت ربنا ضوي وسط الأبرى واشفع في ضعفنا شعبنا نفرح بالرب ياسوع وهو وسطنا عامل يمتابولا وسكن في قلبنا يمفرح القلوب طوبة ما ربنا